فَرَمَا جَاءَ أَمْنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا فَاهِفَلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْدُودٍ مُسَهَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ مُسَهَّمَةً الْعِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِدَعِيدٍ وَإِلَى مَدْيَنَ أَقَاهُ قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيام والميزان إني أراكم بخير وإنني أقاطع عليكم عذاب يوم أعرف المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياء أول ولا تعفوا في الأرض مفسدين بقية الله طير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ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 قال حسن وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله وما توفيقي الا بالله عليه توكلت اليه اني